إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لهم أعدالكم ويرفر بالهربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فلا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى كما جعل المرأة على الرجل حقوقا جعل كذلك للرجل على المرأة حقوقا إذ النساء شقائق الرجال قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم فحق الرجل على المراه عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته فيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحه فلحستها ما أدت حقه حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة هذه التي نسميها نحن بالكلاب الدارج التمله لو كانت به قرحه فلحستها ما أدت حقه فالبرأة الصالحة الطالبة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته في طاعه الله سبحانه وتعالى قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات القانطات حافظات للغيب بما حفظ الله فلتتذكر الزوجه المسلمه انها ستقف يوم القيامه موقفا يشيب منه الولدان فيسالها ربها عز وجل يسالها من لا تخفى عليه خافيه يسالها عن الامانه التي كلفت بها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال سبحانه فبأبيك لم نسألهم اجمعين عما كانوا يعملون إن طاعة المرأة لزوجها حق اوجبه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على لسال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من أدته على أكبر وجه واحسنه كان جزاؤها جنة عرضها السماوات والارض أبوابها ثمانية ودرجاتها أقرى جبل ماجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت ربها واطاعت زوجها قيل لادخلي الجنه من اي ابوابها شئت فتابلي ايتها المسلمه كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعه الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام فالزمي طاعته في طاعه الله واجتنبي معصيته فإن في معصيته غضب الجبار سبحانه وتعالى من حق الرجل على المرأة أن تحصنه من الحرام أن تحصنه عن الوقوع في الحرام وذلك بان تطيعه في فراشه في اي وقت اراد في حدود المعاشره الشرعيه لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج اغض للبصر واحصن للفرجه فويل لمن كانت سببا لانحراف زوجها عن سواء الصراط اخرج مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ماذا الرجل يدعو مرأته الى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فلم تهده فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فكيف تصبر على لعنه الله والملائكة من تفعل هذا فطوبى لمن كانت سببا في تحصين زوجها عن الحرام لأجل هذا العفو العظيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا حاضرا غير مسافر وهذا كله حتى تقضي المرأة وطر زوجها أن شاء دليل هذا وبرهانه ما اخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها جاهل إلا بإبنه يحرم على المراه أن تتطوع بصيام النافلة إن كان زوجها حاضرا إلا بإبنه وأخرج الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دع الرجل زوجته لحاجته فانتأته وان كانت على التنور وإن كانت في ربه ولكن إذا كان في ذلك محذور شرعي أو كان في ذلك ضرر على الزوجة فلا طاعة للزوج في محصية الله سبحانه كأن تكون في حيض أو نفاس أو يظلم الزوج منها غير ما أحد الله عز وجل قال سبحانه ويسالونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واخرج ابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال من اتى حائضا أو المرأة في ذكورها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فاتيان المرأة حال حيضها وجماعها هو من أهل اهل الكفر وهو من الكفر الاصغر الذي عده اهل العلم كما اهل الذنوب اما اتيانها وهي مستحاضه فجائز باتفاق اهل العلم لأن الحيض شيء والاستحاضه شيء آخر من حق الرجل على امراته ان تتزين له وتتجمل وان تتبسم في وجهه دائما لان تبسمها في وجه زوجها صدقه تفجر عليه ومن يغلق فإنما يبطل عن نفسه اخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك وإن تعجبت فعجب من بعض النساء هلا هم الله بالصواب إذا رأيتها في بيتها امام زوجها وليت منها فرارا وملكت منها رعفا فلا تعرف للتجمل طريقا ولا سبيلا اما اذا جاء الضيوف أو خرجت في الشارع تفدلت في الزينه والحرير ألا فعلمت بما الله ان هذا لا يصدر ممن تقدر زوجها حق قدره واعلم دائما الله أن هذا الامر من اعظم ما يوقع العداوه والبغضاء بين الزوجين قال ابن عباس رضي الله عنهما انني لاتزين لامراتي كما تتزين لي فإلى الله المشتكى لما يفعله بعض الزوجات من تضغيط الأزواج إليهن فيصدق فيهن قوله عز وجل يخرقون بيوتهم بأيديهم فتجد الواحده منهن تتحجب عن زوجها وتبدي زينتها للأجالب في الشوارع وقاعات الأقراع والعزام ألا فلينتق الله من يفعل هذا والله غفور رحيم ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بكفنه دليل هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تنفق امراه شيئا من بيت زوجها الا بابن زوجها فقال بعض الصحابه يا رسول الله ولا الطعام حتى الطعام ينبغي ان تستاذن زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الطعام ذلك افضل اموالنا أما إذا علمت المراه من زوجها أنه يحب الإنفاق وأنه يحب إطعام المساكين فلا تبخل عليه بالتصدق من ماله والله لا يضيع أجر المحسنين بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبغي على المرأة أن تستفن زوجها في الإنفاق من مالها الخاص في الإنفاق من مالها الخاص وهذا من قوابة الرجل على امراته قال عليه الصلاة والسلام ليس للمراه أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإمن زوجها والحديث في السلسلة الصحيحة ولكن ليس بالرجل أن يربي مرأته على البخل وفض الجذل وليكن كما قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا انه كان بعباده خبيرا بصيرا وليكن كذلك كما وصف الله عز وجل عباده والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يبخلوا وكان بين ذلك قواما اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وعذاب الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من حق الزوجة على حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربيه أولادها في صبر ويقين لأنها مسؤولة يوم القيامة عن ذلك. فلتحدث تمام الحرص ان تكون مدرسه يتخرج منها جيل يرتضع من تعاليم الاسلام كما قال الشاعر الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراقي فاياك ايتها الزوجه ان تغضبي على اولادك امام زوجك واياك ان تضريهم امامه ولا يبغي أن تدعو الزوجة عليهم ولا يبغي عليها أن تسبهم أمام زوجها فإن ذلك مما يؤذي الزوج ويزرع في قلبه بغض زوجته عليه روى الإمام الترمذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لا تؤذي مرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك إنما هو ضيط عندك يوشك أن يفارق إلينا ويدخل في هذا الباب حرص المراه على تربية أولادها وذلك بالمكث في بيتها وعدم الخروج منه الا لحاجة قال سبحانه وقرن في بيوتكن وقفر في بيوتكم ولا تخرجن تفرج الجاهليه الاولى فكل ضاع من الاولاد بسبب خروج أم هذه الى نصف الرزق زعته فتجد الواحده منهم زوجها موسر ينفق عليها مما اترى الله ولكنها لا تقتنع بما اعطاها الله عز وجل فاصبح بعض الرجال والله يصنعون الطعام لأولادهم وأصبح بعضهم يحضر الحليب لأبنائه وبعضهم يغسل الملابس وزوجته خارج البيت. ألا تعلم يا أمة الله أن الذي أمرك بالقرار في بيتك والموجود فيه تكفل بحفظ رزقك فيه. الذي أمرك بالقرار في بيتك حفاظا على أولادك.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 بسبب تفريق الامهات في هذا الباب وكالضمى من عقوق الأولاد بسبب عقوق الأمهات أولادهن وهن صغار من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملته وأن تحسن الأدب معه وأن لا تخاطبه بصوت مرتفع بل تكلمه بأسلوب جثاب يشعر الزوج من خلاله ان امراته أن تحترمه وتوقره ذكر الامام ابن الجوزي في كتابه احكام النساء عن امراه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قالت ما كنا نكلم ازواجنا الا كما تكلمون امراءكم تقول الواحده منهم اصلحك الله عافاك الله واذا اساء الرجل الى امراته فلتصبر على ذلك ولتحسن به الظن ولا تقابل السيئه بمثلها قال سبحانه ابتع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فليس من الحكمه بمكان اذا سمعت المراه من زوجها كلمه تغضبها أن تنطره بوابل من السب والشتم، ولكن تعفو وتصرح والله يوفي الصادرين أجرهم بغير مسافة ومن الحكمة في هذا الباب أن تتجنب المرأة كل ما يسوء الزوج فتتفقد أحواله ومشاعره وتعمل باكي وسعها لإدخال الصنور عليه وإزالة الهم والغم عن قلبه فتفرح لقرعه وتحزن لحسنه فلا ينبغي لها أن تظهر بمظهر السرور إذا كان محزونا كما ينبغي كما ينبغي عليها أن تكظم حزنها إذا كان مسرورا فإن ذلك من اقرب الأمور لدوان الألفة بين الزوجين وذلك أدل على كرم نفس الزوجه ويدخل في هذا ذلك كذلك ما اثره اهل العلم ان تراعي اوقات نومه التي يرتاح فيها فتحرص الزوجه على تهدئه الاطفال لياخذ الزوج رائحته الكافيه حتى ينشرح صبره وحتى تهدا اعصابه والا بقي الزوج قلقا مذعورا كالبركان يوشك أن ينفجر وتراعي الزوجة كذلك طعام الزوج وشرابه فتصنع له ما يشتهي وتنوع له الطعام كي لا يسأل من غير إصراف ولا تبذير وتلاحظ الوقت الذي تقدم له الطعام فلا تؤخره ولا تقدمه إلا بإنه ومما يدخل السرور على قلب الزوجة نظافة البنز فالنحن على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وإذا مرت بالزوج مشكلة أو أزمة فالتقف الزوجة معه بالدعاء والرأي والتكبير كما فعلت ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفاً نذعوها فقالت له والله لا يخزيك الله أبداً انك تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق والله لا يحسي الله ابدا فكان لكلامها اثر فريق على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ومن حق الرجل على امراته كذلك ان ترضى باليسير وان تقتدى بالموجود وان لا تكلفه من النفقه ما لا يطيقه فقد قال سبحانه لينفق ذو ساعه من سحته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فان تعكس الزوجه على القناعه فانها كنز لا يبنى فالسعاده الحقه ليست بكثره الاموال وليست بالتمتع بالامور الظاهره وانما هي بالرضا برزق الله سبحانه قال عليه الصلاه والسلام وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس فماذا ينفع الزوجه أيقول يكون لها القناطير المقنطره من الذهب والفضة إذا هي لم تجد المحبه والحنان والرحمه إذا لم تجد المعامله الحسنة والسعيد منوعظ بغيره وان تتجنب المراه كذلك كفر النعمة وجحود الفضل لان ذلك من الاثم والنسل روى الامام البخاري في كتابه الادب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجوار أتراب لي اتراب يعني في سن واحدة فسلم علينا وقال السلام عليكم فقلنا وعليكم السلام رحمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكن وكفر المنعمين هي كُنَّ وكفرا من عميم قالت اسماء رضي الله عنها وكنت من اجرائهن على مساله فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين وما كفر المنعمين فقال عليه الصلاه والسلام لعد احدا كن تطول ايمتها من ابويها تكون دون زوج مده طويله فتكون مع أبويها. ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها ولدا فتغضب الغضبه فتكفر العشير وتقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فلو احسن الزوج الى اعداهن الدهر كله ثم رات منه شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرضى الله إلى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه لا يرضى الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه وللحديث فقيه ان شاء الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم فرج كروب المقروبين